بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالضُّحَى ودعك وَمَا وما قلى وَاللَّيْلِ إِذَا مِنَ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مِنَ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث